وَإِذَا خَذْنَا مِثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَا أَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَفْسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ 119. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون 110. ثم أنتم هؤلاء تقتلون وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ 118. تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم 119. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 119. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب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 أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَاءُ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وقالوا قلوبنا غُلْفٌ بل لعنهم الله بكفرهم فقليل ما يؤمنون